ارضى بما جاء يا ابو حسين هلل لما فوقال وين هات القال من لحى يا ابو النجاة لا رضي النجاة يا أخ. ما شاء الله هل يلمش نرضي النجاة لا رضي النجاة ما شاء الله هل يلمش هاجل حنين حضرتك هاجل حان الليل يا ابو المروه. يا طول العمر خليها غادنوا طي والله كلكم مشتاقين لزياره امير المدينه لله ان جانب Yeah. البيعتي يا فتاه تشيب ايام والعين دقه جا وما يحتى الماني دي الري الانظار جاء ما احدا ما نيتي الانظار وصفا ما اصاح احكي يا ابو المروه يا جاء لارض يا ابو حسين حي الارض النجا lay tashdaydi faqat la hajal quinim وحاجة من الهد يا خزاري تقي الشيء بأمان والعندحة يا ابو يا ابو يا على ما شبوحا الارض النجاة الارض النجاة جواب جواب جواب هل على بعد يا قاعد عيني صوتك يا رضين يا عطور في قلبي اجي يا يا شوق اجي في ابو تر اجي جاني النار حاب يا ابو الموه يا ابو and mm -hmm. يا سالمن في ثمنك او نيف مز جيب خوف نريد لنا شيء من يا اللي انه يصير بحر العاطف, بحر العاطف يا اللي انه يصير بحر يا عذاب الماتل يلشي نتشوا ليه والشام طيب لا يشي اني شوى الليله عيشا فر أبو المروه ياكو نرضي الله يا ربين أجلنا سبحاني أجل حاني أجل حاني أجل حاني الله يوصفكم All right. عندك طارت ما اناجيها مع قد ايه رويته وتاني بشع صحنا شيحا ونحب فاتني والله والذيب شيع و يا ما اضى يا حويح في الليل ما واديف ما نعبسك يا ابو المروح يا قول اللي على ما شفو لارض النجف يا ضحيان لارض النهر عطيه الرحاتك يا ابو المور يا ابو a uh... اللوين مو وانت خاطر دمنا نير دار عندك دمنا نير دار ونعيش مع واحد اقصى شيا وحي بحكلي رمى ايه والذاهرك يا ورا انا واجيب غالي احسام حبيتك يا ابن امرو ويا ابو ابو امرو ويا ابو الليالا مشبوح يا ابو احسين واہی شافی مرباط کو لا رب یاقوم اے الدمه <تصفيق> وصحن مَا وَفَا قَضَاءَ الشَّعْبِ دَمَ بَعْدِين يَقْرِئُ نَطَاوُ قَفَا بَعْدِين يَقْرِئُ نَطَاوُ طَا يَمَّا يا أمات مامون يا حزار النوبة سهون والقفرة يا أمات يا حزار يا ابو يا ابو وانو علي عزك الارض النجف بارك الله فيك الارض انت يا ابو علي عزك يا الله او تصودك بعد عينك La robbe ya Allah Fi one a virus.